من قال الننسين نسمك يا عمر يا زينة لرجال لسه بأرضك باقي رسمك ابدلت مراج كسفيم جنطال من هالاستشهاديين وقائد وحدة الاستشهاد يا عمر الزكزوق بعزمك وبدمك هالغال اللي سال تنول الجنة وتجهر خصمك يا زينة كل الأبطال بني يا سيف في جنتك سالت دموع العين من يا جسور بني يا سالت دموع العين من يا جسور آه ما بكان غير الشوق يا عمر يا ما كان غير ja joskus. Ota käsi. Ota käsi. ما تبالي ذل الويل يا عمر يا ناوي للفراد ودع اهلك مع الرفاق وظهرك يا فراقك ما صار وبعده بامثالك فخور يا بابا عدو بامثالك فخور ونداك يا سيف في جنتك والحور سالت دموع العين من فركتك يا جسوم ودعت يا <متشفت> قبل الراحة يدور قبل الراحة ميدور هي لغي لغي هي لغي لغي هي لغي لغي هي يا ابن الشعب العالج بينه ما يقبل بهواء بترمل من البول ووجعت يا في جنتك والحور سالت دموع العين من فرقتك يا من وجعت يا سيف في جنتك والحور سالت دموع العين من فرقتك يا جسور ما غير الشوق يا عمر يا زجزو. كان غير الشوق يا عمر يا زكزو والدعبه اللي سراه والدعبه اللي سراه قبل الراحه ما يدور قبل الراحه ما يدور والله منسينا ذكراك يا عمر في قلوبنا بنشيلك أهد علينا ما ننساك لما اتقضى ما يروح على عهدك بالدم والروح أبداً من بالي بجروح واسمك في قلوبنا محفوظ والله اسمك في قلوبنا محفوظ نودعك يا في الجنةك والحوم سال الدموع العين من فركتك يا جesus من وداعياسي في الجنة والحوم سال الدموع العين من فركتك يا جesus ما بكنا غير الشوق يا عمر يا زكزوك ما بكنا غير الشوق يا عمر يا زكزوك Käveli rahaa, myy door. Käveli